ولا يعرف لها اسم سواه وعقبه بن عامر رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله أقرئني سورة هود وسورة يوسف وهذه السورة هي من السور المكير وفي السور المكية من المواعظ والتصبير على الدعوة إلى الله الشيء الكثير وهذه السورة لها مقاصد. فبالمقاصد هذه السورة أولا بيان منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام في مواجهة أقوامهم ومواجهة المكذبين وفي ذلك تعليم للدعاه إلى الله سبحانه وتعالى كيف يرد على الشبه. ايضا في هذه السورة العظيمة تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتسليئة له وأيضا يكون هذا تبعا فيه تسليه لكل مؤمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أما موضوعات هذه السورة فقد شملت هذه السورة الجليله موضوعات عدة اولا التنويه بشأن القرآن والانتصار إليه وإقامة الأدلة على أنه من عند الله تعالى وأنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ثانيا بيان أن الله سبحانه وتعالى مطلع على سرائر الخلق وضمائرهم وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالهم وأنه سبحانه وتعالى ضمن الأرزاق للمخلوقات ضمانا عظيما وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على أمورهم في حياتهم وفي مماتهم وفي نومهم وفي غير ذلك ثالثا إثبات البعث والجزاء والحساب والقصاص رابعا بيان احوال الناس في الشده والرخاء تجد الكثير من الناس يتغير حاله إذا مرت به شده وبعضهم يطغى في الرخاء خامسا تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته عما يقوله المشركون وما يقترحون عليه من الآيات واذا في ذلك تصبير للدعاة سادسا بيان حال فريق الكافرين وفريق المؤمنين وضرب المثل لهما سابعا في هذه السورة جاء ركر بعض قصص الأنبياء وتفصيل بعض أحداثها وما جرى لهم مع أقوامهم ومن ذلك قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة إبراهيم ولوط وشعيب وموسى. ثامناً الإرشاد إلى ما يجب السعادة كالاستقامة على الدين وعدم الركون إلى الظالمين ويتحقق هذا بإقامة الصلاة وفهم معانيها تاسعا بيان الفائدة من القصص وذكر أنباء الرسل من تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك تثبيت لكل داعيه وكل مؤمن ينبغي أن يكون داعيا إلى الله تعالى عاشرا ختمت السورة بالأمر بالتوكل على الله في كل حال والإنسان تمر عليه في حياته أمور تشق عليه أو تخيفه ولكنه لما يقرأ الآية الأخيرة من هذه السورة ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل يطمئن الإنسان لما يعلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وأن كل شيء يحصل في الدنيا وفي الاخره فمرجعه إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتم شيء إلا بإرادته سبحانه وتعالى فيطمئن الإنسان فيعبد ربه ويتوكل عليه إذا هذه السورة هي سورة عظيمة جليلة قال الاخوه في مركز التفسير في المختصر في التفسير الذي نقرأ منه سورة هود مكية من مقاصد السورة بيان منهج الرسل في مواجهة قومهم المكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الف لام را تقدم الكلام على نظائرها في سورة البقرة القرآن. كتاب أتقنت آياته نظما ومعنى فلا ترى فيها خللا ولا نقصا ثم بينت بذكر الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك من عند حكيم في تدبيره وتشريعه خبير بأحوال عباده وبما يصلحهم هكذا فسر الأخو في هذا التفسير وهذا تفسير قد تعب عليه فالمختصر في التفسير تفسير جليل مهم جدا وأنا أنصح الحفظ باقتناء هذه النسخة وهنا هذه السورة العظيمة قد بدات بالحروف المقطعة الف لام را وفي هذه الحروف المقطعة انتصار للقرآن فربنا جل جلاله ينتصر للقرآن الكريم فافتتح الله هذه السورة العظيمة بالحروف المقطعة انتصارا للقرآن وبيانا لإعجازه إذ إنها تشير إلى الحالة التي كان عليها العرب من العجز عن معارضته بالإتيان بشيء من مثله مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير هذا الإحكام تحدث عنه أهل العلم منهم الرازي فيتحدث عن إحكام القرآن فقال شملت معاني القرآن التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وهي في غاية الإحكام ثانيا الآيات الواردة في القرآن غير متناقلة والتناقض ضد الإحكام فلما خلت من التناقض حصل الإحكام. ثالثا إن الفاظ هذه هذه الآيات بلغت في الفصاحة والجزاله إلى حيث لا تقبل المعارضة وهذا مشعر بالقوة والإحكام. رابعا شمولية الكتاب على كل ما يحتاجه الفرد والأسرة والمجتمع لصلاح الدنيا والآخرة وتهذيب الأعمال والنفس والأحوال الباطنة. يعني تهدي بنفس الأحوال الباطنة والأمور الظاهرة طبعا هذا ملخص وليس كلامه نصا فربنا يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت أي هذا القرآن أتقن الله آياته فلا خلل فيها ولا باطلة ولا تناقض ثم بينت بالأخبار الصادقة والأحكام العادلة من أوامره ونواهيه كتاب احتمت آياته ثم فصلت احتمت أي نظمت نظما رصيفا محكما لا يقع فيه نقص ولا خلل كالبناء المحكم المرصف والإحكام عبارة عن منع الفساد من الشيء. بمعنى أحكم الله آيات القرآن من الدخل والخلل والباطن أحكم الله سبحانه وتعالى آيات القرآن من الدخل والخلل والباطن ثم فصلها بالأمر والنهي وذلك أن إحكام الشيء إصلاحه وإتقانه وإحكام آيات القرآن احكامها من خلل يكون فيها أو باطل أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيه من قبلها أما تفصيل آياته فإنه تنييز بعضها من بعض بالبيان عما فيها من حلال وحرام وأمر ونهي طبعا ما يتعلق بالإنسان وما يتعلق بالفرد ما يتعلق بالمجتمع كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ولذلك القرآن الكريم لم تنسخ آياته بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع السابقة إذن أحكمت آياته ثم فصلت هي محكمة أحسن الأحكام ثم هي مفصل أحسن التفصيل كما تقول فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل وتجد قد تتعرف على إنسان من أهل الخير ومن النسب الطيب فتجد نسبه أصيل وتجد فعاله أصيل وتمر معك الظروف تختلف تجده في السراء والضراء محسنا خيرا فاضلا فهنا معنى هذا الشيء محكم أحسن الاحكام ثم مفصل أحسن التفصيل كما تقول فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل وهكذا الإنسان لما يقرأ الصفات أيضا يتحلى لنفسه بالصفات الفاضلة وربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ولذلك لما تقرأ هذه الآية في سورة الأنعام يعني الإنسان حينما يقرأ القرآن بفهم سيفرق بين فريق الأبرار وفريق المجرمين وربنا قال عن القرآن في سورة النحل قال تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وربنا قال عن القرآن أفغير الله ابتغي حكما ربنا قال ملقنا النبية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 اذن هذا القرآن فصلت آياته طبعا المفصل من القرآن السبع الأخير سمي مفصلا يعني الفواصل التي فيه ونحن نعلم بأن القرآن فيه الطوال وفيه المئون وفيه المثاني وفيه المفصل وربنا قال عن القرآن ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة هدى ورحمة لقوم يؤمنون وربنا قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مكان ثم قال الله تعالى من لدن حكيم خبير من لدن هذه لدن ضرف بمنزلة عنده إلا أنه أقرب من عنده وأخص منه وهذه في لغة العرب هنا متأتيكا كلمتان بمعنى واحد لا بد أن في إحداهما على الأخرى زيادة معنى فلد بمعنى عند لكنها أقرب من عند من عند وأخص إذا هذا القرآن ربنا قال من لدن حكيم خبير والحكيم اسم من أسماء الله الحسنى ومعنى اسم الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ويختار أفضل الأشياء وأتقنها وأحسنها من الأمور لما يعطي أحسن النتائج من لدن حكيم خبير أي من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه الخبير بعواقب الأمور إذا الخبير أيضا اسم من اسم الله الحسنى ومعنى اسم الخبير العليم بالشيء على سبيل الشهود والحضور المصاحب أجزاء العمل ظواهره وبواطنه من لدن حكيم خبير أي احكمت آيات القرآن ثم فصلت من عند حكيم في تدبير الأشياء وتقديرها فيضع كل شيء في موضعه اللائق به خبير مطلع على الظواهر فربنا جل جلاله خبير مطلع على الظواهر والبواطن وعواقب الأمور وأحوال عباده وبما يصلحهم وذلك ربنا قد اختار للإنسان هذا القرآن ليجعله سبيلا في انطلاقه إلى ربه ثم قال تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير مضمون هذه الآيات المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نهي العباد أن يعبدوا مع الله غيره إنني أيها الناس مخوف لكم من عذاب الله إن كفرتم به وعصيتمه ومبشركم بثوابه إن آمنتم به واعملتم بشرع وتامل هذه الايات العظيمه وكيف انها مصاغه صياغه في غايه الابداع والإحكام لا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير اي إني لكم نذير من العذاب ان خالفتموه وبشير بالتواب ان اطعتموه ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن هذا تفسير أو بيان لأول ما أحكمت وفصلت به وله الآيات وهو أن تجعلوا عبادتكم لله وحده ولا تشركوا به شيئا أن لا تعبدوا إلا الله وهنا أن لا يعني هذه مشتمل على المنع أن عبادة غير الله وفي ذلك أيضا الأمر بعبادة الله ثم على كل أحد أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهذين الأمرين الإنذار على فعل ما لا ينبغي والبشارة على فعل ما ينبغي أن لا تعبدوا إلا الله أن لا تعبدوا العبادة العبادة عبارة عن إظهار الخضوع والخشوع ونهاية التواضع والتذلل وهذا لا يليق إلا بالخالق الرازق الرحيم المحسن لأن العبادة غاية الذل لمن له غاية الاحسان أن لا تعبدوا إلا الله أي أحكمت آيات القرآن ثم فصلت لأن لا تعبدوا أيها الناس إلا الله وحده ولا تشركوا به شيئا كما قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسول إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وربنا قال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون انني لكم منه نذير وبشير، وهذه انني لكم منه، منه عائد إلى الحكيم الخبير، والمعنى انني لكم نذير وبشير من جهته، أي قل يا محمد للناس، وقلنا بأن الخطاب للنبي هو خطاب للجميع، لأن كل مؤمن ينبغي أن يقوم. في بواجب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا نبي بعده لأن الجميع يجب عليهم أن يقوموا بهذه الرسالة وأن يؤدوا حق الله تعالى أي قل يا محمد للناس إنني لكم من عند الله نذير أخوفكم عقابه في الدنيا والآخرة كفرتم به وعصيتمه وبشير أبشركم بثواب الله في الدنيا والاخره إن آمنتم به وأطعتمه. وربنا قال: وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير واطلبوا أيها الناس مغفرة ذنوبكم من ربكم وارجعوا إليه بالندم على ما فردتم في جنبه يمتعكم في حياتكم الدنيا متاعا حسنا إلى وقت انقضاء آجالكم المحددة ويعطي كل من له فضل في الطاعة والعمل جزاء فضله كاملا غير منقص وإن تعرضوا على الإيمان بما جئت به من ربي فإني أخاف عليكم عذاب يوم شديد الأحوال وهو يوم القيامة إذن وأن استغفروا ربكم وهذه أن تفسيرية مثل أن في أن لا تعبدوا إلا الله وجملة إن استغفروا ربكم معطوفه على الجملة السابقة وأن استغفروا ربكم واختيار اسم الرب هنا من أسماء الله الفسنة لأن الله عز وجل يمن على عباده ويهيمن على عباده بصفات ربوبيته ومنها الخلق والعطاء والمن والابتلاء والمحاسبة والجزاء وكلما يمر عندك اسم الرب فتذكر الخلق الملج التدبير فالله هو خالقنا وهو مالكنا وهو مدبر أمورنا وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه طبعا الاستغفار طلب المغفره طلب المغفره والمغفره هي وقايه شر الذنوب مع سترها فالانسان يطلب من الله المغفره ويطلب من الله ان يقيه شر الذنوب يسترها عليه الاستغفار اذا طلب المغفره من الله بمعنى طلب التغاضي على المعاقبه على الذنوب مع سترها عن اعين الناس ستر الله علينا وعليكم في الدنيا والآخرة وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه أي ثم ارجعوا الى قاعته ايمانا وعملا في السلوك النفسي والسلوك الظاهر مع استدامه الرجوع اليه انا فانا والتوبه ايها الاخوه هي في اللغه الرجوع والمراد بها هنا بعد الايمان والاستغفار الرجوع العمل الى الطاعه بفعل ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير لما تنظر في مناسبه هذه الايه الكريمه مع ما سبق تجد ان هذه معطوفه انها عطف على جمله لا تعبدوا الا الله وهو تفسير ثان يرجع الى ما في الجمله الاولى من لفظ التفصيل فهذا ابتداء التفصيل لانه بيان وإرشاد لوسائل نبذ عبادة ما عدا الله ودلائل ذلك وأمثال ونذر وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أي امركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله فيما تستقبلونه وأن تستمروا على ذلك اذن الاستغفار طلب المغفرة والمغفرة وقاية شر الذنوب مع سترها أيوة أن استغفروا ربكم أيها الناس فاطلبوا منه سبحانه وتعالى ستر ذنوبكم والتجاوز عن مؤاخذتكم بها ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه من أعماركم بالرجوع إلى عبادته وحده وطاعته وترك معصيته سبحانه وتعالى إذا معناه اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم ثم بين الشيء الذي يطلب به ذلك وهو التوبة قال ثم توبوا لأن الداعي إلى التوبة والمحرض عليها هو الاستغفار وهو عباره عن طلب المغفره فاللسان يطلب المغفرة ويصدق في ذلك بحيث يجد بالعمل الصالح ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار ولذا صح عنه أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة وفي صحيح البخاري حديث سيد الاستغفار قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت ثم رغب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة هذا سيد الاستغفار ما عليه فيه بشارة بحسن الخاتمه لمن واظب عليه نهارا وليلا والاستغفار فيه فوائد ولماذا هذه الفوائد لان في الاستغفار البراءه مما لا يحبه الله البراءه مما لا يحبه الله ورغب ربنا قال يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى طبعا مسمى ايه في الدنيا يمتعكم متاعا أن متاع كل ما ينتفع به الى حين ثم ينتهي ويزول والآية هذه الآية الكريمة يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل المسمى أي فإنه إن استغفرتم ربكم ثم تبتم إليه التوبة النصوح يمتعكم في الدنيا بسعه الرزق ورغد العيش وحصود العافية إلى وقت حضور أجلكم إذا هذه ضمانة عظيمة فلماذا يفرط الإنسان؟ وربنا قال للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين وربنا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وربنا قال قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه فالايات في فضل العمل الصالح كثيره ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لساعد النبي والقص وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في مراته باعتبار أنه لا وفق الله تعالى العبد جعله يحتسب الأجر في كل فعل نفعله حتى لو كان من العادات إذا جعل نيته طاعة لله عز وجل وتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم وذلك نفق الواجب على أهل يؤجر عليه الإنسان والنفق المستحبه على أهل يؤجر عليه الإنسان لكن ينبغي على الإنسان أن يحتسب الأجر من عند الله تعالى قال ويؤتي كل ذي فضل فضله وهذا في الآخرة وربنا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه حياة طيبة هذا في الدنيا أما في الآخرة قال ولن نجزيهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون وليس معنى هذا الشيء أن الإنسان لا يصاب بكذر أبد ولا يصاب بمرض ولا تمر على شدة لكن لما الإنسان يعمل بطاعة الله وينشرح صدره حتى لما تمره المصيبة والبلية يجد الرضا بقلبه ويجد طمأنينة في نفسه إذن ويؤتي كل ذي فضل فضله أي ويعطي كل ذي إحسان وبر بقوله أو فعله أو قوته أو ماله أو غير ذلك أجره وثوابه يعني هذا الابن الذي يبر أباه ويحسن عليه كم له من الثواب وربنا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجع وربنا قال ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكر ولذلك تجد المنفق ينفق وإذا مرت به شدة ازدادت نفقته لماذا تزداد نفقته لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعطيه وأن الله سبحانه وتعالى يوسى عليه وأن الله سبحانه وتعالى يفتح له يقول مجاهد في هذه الآية ويؤتي كل ذي فضل فضله قال ما احتسب به من ماله أو عمل بيده أو عمل بيديه أو رجليه أو كلامه أو ما تطول به من أمره كله عن أي عمل من الأعمال يحتسب به الإنسان يؤجر حتى لما يدخل برفق إلى البيت ويخرج برفق في فتح الباب في غلق الباب لما الإنسان يسكن في شقة وتحته ناس فيجعل مش مشيته حين لينا حتى لا يؤذي الآخرين إذا تكلم مع أهل بيته لا يرفع صوته حتى لا يؤذي أهل بيته حتى لا يؤذي الآخرين باستخدام الهاتف وهذا فيؤجر الإنسان بكل عمل يعمله نعم فالفضل هو في الأصل الزيادة والبقية من الشيء واستعمل الفضل واشتهر بمعنى الابتداء بالإحسان والعطاء يعني العطاء والزيادة من الخير ماديا كان أم معنويا وبالمقابل قال وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير تأمل هذا التخويف فهنا تأمل أن الله قد جعل نبيه نذيرا وبشيرا وهنا وإن تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير مناسبتها لما قبلها لما انقضى التبشير مجزوما به أتبعه التهذير مخوفا منه لطفا بالعباد فربنا جل جلاله من رحمته أنه يحذرنا نفسه قال ويحذركم فربنا جل جلاله يحذر عباده من نفسه قال ان تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وإن تولوا طبعا هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله وكذب رسله فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير أي وإن تدبروا وتديروا ظهوركم كافرين غير مستجيبين لما أمركم الله تعالى به مبتعدين عن صراط الله المستقيم ومن مواطن تنزل الرحمات وإذاك هذه الآيات هي مواطن تنزل الرحمات يقول الليث بن سعد ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن فإني أخاف أن ينزل الله بكم عذاب يوم كبير وهو عذاب يوم الدين في الجحيم دار عذاب المجرمين إذا هذا من النذار ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نذير وبشر أي وإن تعرضوا عما دعوتكم إليه من إخلاص العبادة لله تعالى وحده والاستغفار والتوبة إليه فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير شأنه عظيم هوله ثم قال الله تعالى إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير أي إلى الله وحده رجوعكم أيها الناس يوم القيامة وهو سبحانه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء فلا يعجزه إحياءكم وحسابكم بعد موتكم وبعتكم فهذه الآية الكريمة مناسبة الآية حينما جاءت بهذه السياقه أنه تعالى لما خوف المندرين باليوم الكبير كانوا كأنهم قالوا ما هذا اليوم فكان الجواب يوم يرجعون إليه فقال إلى الله ما ارجعكم أي رجعكم أي إلى الله وحده مصيركم بعد موتكم فيجازيكم بأعمالكم فاحذروه كما قال الله تعالى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ثم قال وهو على كل شيء قدير أي والله على كل شيء قادر فلا يعجزه بعث عباده بعد موتهم ومجازاتهم على أعمالهم وتامل كيف ختمت الآية بقوله قدير وباسمه تعالى القدير فقال وهو على كل شيء قدير وقدير صفته مبالغة لقادر وهو اسم من أسماء الله الحسنى وهو يدل على كمال قدرة الله على كل شيء وهذا يهون على ذي الفكر السليم الإيمان بالبعث بعد الموت فربنا جل جلاله هو القادر على إحياء الجميع وبعث الجميع والحساب والقصاص والجزاء ثم قال الله تعالى إذا معنى الآية أي والله على كل شيء قادر فلا يعجزه بعث عباده بعد موتهم ومجازاتهم على أعمال حساب جزاء قصاص والإنسان في الحياة كثيرا ما يظلم وربما لا يستطيع أن ينال حقه في دنياه فيصبر ويحتسب ويعلم أن حقه عند الله تعالى لا يضيع. ثم قال الله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ألا إن هؤلاء المشركين يحنون صدورهم ليكتموا ما فيها من شك عن الله جهلا منهم به ألا حين يغطون رؤوسهم بثيابهم يعلم الله ما يكتمون وما يظهرون إنه عليم بما تخفيه الصدور وهذه الآية هي آية كريمة وفي ذلك بيان الفرق بين الذي يستمع القرآن ليعمل به وبين الذي ينفر عن القرآن ويهرب وربما تجد الكثير يقلب بالقنوات فإذا مر به القرآن أسرع للذهاب عنه فهذا يشبه حال أولئك الذين يثنون صدورهم ليستخفوا منه ويستخشون ثيابهم فقال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه هذه ألا اداه استفتاح وتنبيه وتحقيق اي يعطفونها ويلونها ليستخفوا منه أي ليستثروا ويتواروا بحركة يظنون أنها تخفيهم عن أن يشهد الرسول إعراضهم عن دعوته ثم رد الله عليهم قال ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون وتأمل كيف قدم إسرارهم على, إعلانه على إعلانهم فربنا عليم بالظواهر وعليم بالبواطن ثم قال إنه عليم بذات الصدور فربنا يعلم ما تكرنه الأنفس وما تخفيه إذا لما قال الله تعالى وإن تولوا يعني عن عبادته وطاعته فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير بين بعده أن التولي عن ذلك باطنا كالتولي عنه ظاهرا فالانسان ليحذر يحذر أن يتولى القران القرآن ان يصد عنه ظاهرا أو باطنا بل عدل أن يقبل إلى كلام الله تعالى ظاهرا وباطنا وربنا لما قال وإن تولوا عن أي عن عبادة الله وطاعته بين بعده صفه ذلك التولي ونوع من أنواع التولي وكيف يتلقى فريق منهم تلك الآيات التي أحكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير عندما يقدمها لهم النذير البشر ولذلك ينبغي أن, أن نقدم الآيات للناس وصور الوضع الحسي الذي يتخذونه والحركة المادية المصاحبة له وهي احناء رؤوسهم وثاني صدورهم للتخفي للتخفي عن وهم لا يخفون على الله سبحانه وتعالى أبدا وتأمل في هذه الايه الفريمة لما ربنا جل جلاله قال إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير لمناسبة أن المرجوع عليه لما كان موصوفا بتمام القدرة على كل شيء هو أيضا موصوف باحاطه علمه بكل شيء وهذا معناه أنك حينما ترجع ليس يحاسبك على كل شيء ورحم الله من قال ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ثم نسأل بعدها عن كل شيء ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إذن يزورون عن الحق وينحرفون عنه باعتبار أن من أقبل على الشيء استقبله بوجهه كما قال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفة وذا أقبل الإنسان بوجهه أقبل بصدره أما من ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحه فيصد الإنسان ويلفر فهي آية عظيمة في أولئك الذين لا يقبلون على القرآن وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى ينتصر للقرآن ويبين حال من أقبل وحال من أعرض وفي ذلك تحذير من الإعراض في الباطن والإعراض في الظهر، أي ألا إن المشركين يعطفون صدورهم ويطودها على الشرك والشك في الحق وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة المؤمنين وعداوة الدعاه يظنون جهلا منهم بالله أن ثني صدورهم يحجب عن علم الله ما يخفونه فيها ثم قال تعالى ألا يستغشون ثيابهم يعني يريد الاستخفاحين يستغشون ثيابهم كراهية الاستماع لكلام الله تعالى كما في سورة نوح وجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون فهنا لا تفاوت في علمه بين إسرارهم وأعلانهم فربنا جل جلاله يعلم هذا ويعلم هذا فلا وجه لتوصلهم إلى ما يريدون من الاستخفاء فالله مطلع على ثنيهم صدورهم واستغشائهم بثيابهم ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون أي ألا إن الله حين يتغطى المشركون بثيابهم يعلم ما يسرونهم وما يعلنونهم من الأقوال والأفعال ولا يخفى عليه شيء من سرائر عباده وعلى نيتهم أبدا فربنا جل جلاله محيط بكل شيء فهو الذي خلق وهو الذي يعلم ما توسوس به نفس الإنسان ثم قال إنه عليم بذات الصدور أي يعلم ما تكون صدورهم من النيات والضمائر والسراء أي إن الله عليم بما تخفي صدور عباده من العقائد والإرادات والأفكار والوساوس والخير والشر. إذن هذه آيات عظيمة جليلة وهذه السورة يعني تنماز بقوة البلاغة والمقطع وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله الله تعالى نذيرا وبشيرا والبخاري له كتاب التفسير من صحيحه قال باب قوله وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك هكذا ووّب وقال ان جانبك ثم ساق الإمام البخاري حديثا فيه تطبيق عملي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر قومه فساق بسنده إلى ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهد يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فجاء أبو لهب وقريش فقال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم الي هذا جمعتنا فنزلت تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب وهذه يعني هذا تطبيق عملي في أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير ينذر قومه ولذا هذا الحديث فيه فوائد اولا جاء في هذه الأحاديث ذكر استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه في دعوة قومه وعشيرته إلى عبادة الله وحده لا شريك له ثانيا إن من أفضل البر الذي يبر به الرجل أهله وقرابتهم أن يدعوهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ليخلص لقابهم من رق يوم القيامة ثالثا إن الله تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الدعوة من عشيرته وفي هذا تعليم لكل داعيه أن يبدأ بقومه وقرابته لأنه إن بدأ في الأغراب فإنهم قد يجدون حجة للامتناع عن الاستجابه فيقولون لو كان ما يدعو إليه خيرا لما فضلنا به على قومه رابعا استحباب تخصيص الخطاب لكل قوم على حدة عند الدعوة للتأكيد عليهم وحظهم على الاستجابة خامسا إذا علم العبد بأنه لن ينفعه يوم القيامة إلا ما قدم بين يديه من الأعمال الصالحة بادر واستكثر من الخير حتى ينال رضا ربه جل في علاه إذن هذا المقطع فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنذر الناس عمليا وهذه آيات عظيمة والاستغفار والتوبة إلى الله من الذنوب سبب لأن يمتع الإنسان في هذه الدنيا بالمتاع الحسن فربنا جل جلاله قد رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه والناس بهم حاجة إلى هذا فمن منا لا يطلب رزق الله تعالى ولا يطلب هناء العيش فالمراد بالمتاع الحسن سعة الرزق ورغد العيش والعافية في الدنيا أما المراد بالأجل المسمى فهو الموت وكل إنسان يعلم أن الله قد خلق له أنفاسا معدودة وساعات محدودة ويدل لذلك قوله تعالى في هذه السوره الكريمة عن نبيه يهود وعلى نبينا الصلاة والسلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم ثوبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم وأيضا يدل قوله تعالى عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبرين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وأيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وايضا قوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أبجلهم، وربنا جل جلاله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا ينبغي الإنسان يقبل وأن يعمل وأن يحذر أولئك الذين يفعلون أفعال ليستخفوا من القرآن ويبتعدوا عنه. فربنا جل جلاله قد بينا في هذه الآية الأخيرة التي. في هذه الصفحة أنه لا يخفى عليه شيء وأن السر كالعلانية عنده فهو عالم بما تنطوي به الضمائر وأيضا عالم بما تعلنه النفوس وما تسره والايات في هذا كثيره فربنا قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد واما في سوره البقرة حينما ذكر امر النساء والعده قال واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه وربنا قال فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين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 فينبغي على الإنسان أن يرقب نفسه في كل قول وفي كل فعل وفي كل خاطرة من الخواطر ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه الاخوه ذكروا فائدتين في هذه الصفحة آيات القرآن محكمه لا يوجد فيها خلل ولا باطل وقد فصلت الأحكام فيها تفصيلا تاما ثانيا وجوب المسارع إلى الله وجوب المسارع إلى التوبة والندم على الذنوب لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب هذه الفوائد التي ذكرها للأخوة وبالإمكان أن نضيف عليها فوائد اولا. فاز المتقون المحسنون في عبادة ربهم المحسنون على عبيده فازوا بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة ثانيا طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه سببه ترك الشهوات المهرمة وترك الشبهات الباطلة وهذا هو النعيم على الحقيقة ثالثا عبادة غير الله منكر والإعراض عن عبادة الله منكر رابعا لا سبيل إلى طلب المغفرة من عند الله إلا بالتوبة فيأتي الإنسان ليحقق التوبة النصوح خامسا على المؤمن أن يستغفر من سالف الذنوب ثم التوب عليه في المستأنف فالإنسان يستغفر الله من ذنوبه القديمة ويستعمل التوبة في المستأنف سادسا الاستغفار طلب من الله لإزالة ما لا ينبغي أما التوبة فهي سعي الإنسان في إزالة ما لا ينبغي سابعا قدم الاستغفار ليدل على أن المرء يجب ان لا يطلب الشيء إلا بالمولاه فإنه هو الذي يقدر على تحصيله ثم بعده بعد ذكر الاستغفار ذكر التوبة والتوبة توفيق من عند الله وعمل يأتي به الإنسان ويتوسل به إلى دفع المكروه والاستعانة بفضل الله تعالى المهب بفضل الله المهض مقدمة على سعي النفس فهذا السبب في تقديم الاستغفار على التوبة ثامنا الاستغفار من الذنوب طلب المخرة والعبد احوج شيء إليه لماذا؟ لأن العبد يخطئ بالليل والنهار فبه حاج إلى مهو الذنوب وأن يسترها الله عليه وأن يقيه الله شرها تاسعا الاستغفار طلب المغفرة والمغفرة هي وقايه شر الذنوب مع سترها عاشرا المقبل على الله والمقبل على عبادة الله والمشتغل بها يبقى في الدنيا منتظم الحال مرفه البال حالي عشر سمى الله منافع الدنيا بالمتاع ليدل على قلتها، فهي قليل أمام خير الآخرة فالدنيا مهما طالت فهي إلى زوال والآخرة نعيمها باق. ثاني عشر قال أبو العالية من كثرت طاعته في الدنيا زادت درجاته في الآخرة لأن الدرجات تكون بالأعمال ثالث عشر من عمل لله عز وجل وفقه الله فيما يستقبل على طاعته ونحن نعلم بأن علامة الحسن الحسن بعدها وأن الصالحات سميت بالصالحات لأنها تصلح حال الإنسان في الدنيا والآخرة رابع عشر وصف المتاع بالحسن إنما هو لطيب عيش المؤمن برجائه في الله وفي ثوابه وفرحه بالتقرب إليه والسرور بالعمل الذي يعطيه الله تعالى للعبد بسبب استخدام النعم في مرات مخدها ولذلك الكافر ليس في شيء من هذا لأنه لا يحتسب الأجر عند الله تعالى خامس عشر المؤمن بين أجلين يحتسب الأجر في كل أجل حياته إلى موته وأجل موته إلى أن يبعث فكل إنسان بين أجلين من الله تعالى ولذلك الإنسان إنسان يسعى للعمل الصالح في الدنيا ويسعى العمل الباقي الذي يبقى وينتفع منه الناس ومن أعظم ذلك العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح سادس عشر كما وصف المنزل بالإحكام والتفصيل وهو القرآن ونعت المنزل بالحكيم والخبير وصف المنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم بالنذير والبشير وأمر أمته بالتحلي بالعبادة والتخلي بالاستغفار والإنابة. وذا كان ليست دائما أن التخري قبل التحلية ليس دائما سابع عشر الامتنان من الرحمه رحمة والإحسان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ففي معنى أنزلنا عليكم كتابا موصوفا بصفات الجمال فاشتغلوا بالبشارة والنذارة والزم التوحيد والاستغفار ثامن عشر المعرض عن طريق الحق لا بد له من رجوع فإذا لم يرجع أهلك نفسه الانسان مطالب بأن يختار لنفسه أحسن الأمور تاسع عشر الدرجات تتفاضل في الجنة على قدر تفاضل الطاعات عشرون الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها هي أن يعبد الله جل وعلا وحده ولا يشرك به في عبادته شيء حادي وعشرون الاستخفار والتوبة إلى الله سبب لأن يمتع الإنسان متاعا حسنا إلى أجل المسمى ثم يتمتع بالنعيم المقيم في الجنة لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ركب ذلك على الاستفار والتوبة وهذا ترتيب الجزاء على شرطه ثاني وعشرون من المتاع الحسن سعة الرزق ورغد العيش والعافية في الدنيا نسأل الله نرزقنا وإياكم متاع الدنيا ونعيم الآخرة ثالث وعشرون العبادة الخضوع والطاع والقيام بما يرضي الله وترك ما لا يرضيه فعله والعبادة حق الرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فمن عبد مع الله غيره أو عبد معبودا غيره كان بربه كافرا واستحق الخلود يوم الدين في عذاب النار رابع وعشرون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل الله عليه القرآن نذير لمن عصى فكفر. نذير له بالخلود في عذاب النار يوم الدين وبشير بجنات النعيم يوم الدين خالدا فيها أبدا لمن آمن وأطاع خامس وعشرون الله يعطي كل ذي زيادة من إيمان وعمل صالح وقربات فضله جل جلاله الذي يلائم عظمة الرب وجوده وكرمه أما في الاخره فيعطيه ما يؤمل وفوق ما يؤمل سادس وعشرون ذكر الزركشي في البرهان الجزء الأول صحيفة 24 ومئة تعليقا على قوله من لدن حكيم خبير قال لم يقل من رحمن ولا رحيم للتنصيص على أنه لا بد من الحكمة إذن عليه الإنسان أن يستخدم الحكمة في أقواله في أفعاله في تصرفاته في عمله 27 قال البقاعي في التعبير عن العمل بالفضل اشار إلى أنه لم يقع التكليف إلا بما في الوسع لأن الفضل في الأصل ما فضل عن الإنسان من كريم الشمائل نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم من واسع فضله ورحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا وبالله التوفيق